للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهقوا ج و ه ه م قتر ولا ذله أ و ل ئ ك اصحاب الجنه هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله